أداة الاستفهام أين؟ تستخدم للسؤال عن المكان مثل أين يقف الإمام؟ الإجابة سوف تكون يقف الإمام أمام المأمومين مكان الإمام في الأمام